وقال حدثني عن مالك عن أبي بقن بن نافع عن أبي أن ابنة اخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى اتتا منا بعد أن غربت الشمس من يوم النحر فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة أن ترمي الجمرة حين اتتا ولم يرى عليهما شيئا هذه القضية قضية صفية وابنته اخيها نافست في المزدلفة نافست بمعنى إيش؟ وضعت ولدها فهذه امرأة نفساء وصفية معها جلست بجلوسها النفساء واحدة واللي جلس كم ثنتين يمكن معهم ايضا راعي اخذت تدير شؤونها ومعها في حالتها المعروفة للجميع، فلم تستطع أن تنزل وتنتفيض مع الناس إلى منى حتى خرج يوم العيد بكامله المشي من مزلفة إلى منى حوالي ستة سبعة كيلو تحتاج إلى مسافة إلى زمن طويل وخاصة النفاسات تبغى تمشي على ميله اذا انتظرت معها وخرج النهار بكامله ووصلتا من بعد إيش؟ بعد غروب الشمس الناس رموا جمره العقبه فين في النهار وهذه جاءت فين في الليل سالت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ماذا قال لها امرهما الاثنين النفساء ومنفسة النفساء زي ممرض المريض أن ترمي الجمرة حين أتت وما أتى يا متى بعد اللي... إذن ابن عمر جوز لهما رمي الجمار متى ليلا ولم يرى عليهما شيء لهدي ولا شيء لدم ولا شيء إذن قول الفقهاء رمي جمرة العقبة يبدأ من الفجر إلى غروب الشمس والملكية يقولون إلى الشفق أليم ثلاثة يجوزون الرمي ليلا لحديث صفية لحديث ايش؟ صفية أحمد رحمه الله يقول لا لا رمي إلا في النهار وهذه ضرورة بسبب ضرورة ايش؟ ترمي وما عدى الضرورات اذا, دخل إذا غربت الشمس امسك عن الرم ورماهم من الغد في ايام التشريق ولا دم عليه لانه ادركه في ايام القضاء اذا جمرة العقبة وغيرها لو انها ينتهي وقتها بغروب الشمس وتفعلها قضاء كان على مقتضى مذهب مالك يكون عليها دم ولكن مالك يقول إن عبد الله بن عمر قال لا دم عليها ومن هنا أخذ الأئمة الثلاث وكذلك مالك هنا أقر رواية ابن عمر بأن من تأخر لضرورة وجاء له أن يرمي ليلة وبمقتضى حديث ابن عمر لا دم عليه بخلاف المتقدم هناك إذا أناب وتعافى عليه أن يرمي وعليه إيش وعليه دم اذا صفيه تاخرت مع ابنه اخيها وسالت ابن عمر وابن عمر اجاز لهما الرمي ليلا بدون إيش شيء عليهم ولو اخذنا بهذا ونصيح من الزحاف ونصيح من الناس تموت وكذا وكذا ليه خلي الضعاف يرمون في الليل ولو ان 20% 30% بس نقول 20% يرمون بعد العصر خمسين في المائة يرمون في الصباح الشباب والقيه على حسب نسبة القوة الشباب في الحجاج خمسين في المائة إلى غروب الشمس إلى بعد الزوال اشرين في بعد العصر ثلاثين في المائة في الليل ما يحصل لا زحمة ولا أزمة ولا شيء إذا على مقتضى هذا الحديث الأئمة الثلاثة يجوزون رمي جواز الرمي الجمار ليلا واحمد رحمه الله الذي لا يرى رمي ليلى لان الرسول لم يرمي ليلى ولم يجعل الرعاه يرمون ليلى والله سبحانه وتعالى اعلم